بسم الله الرحمن الرحيم أبارة الذي نزل الفرقان على عبده ليكون بالعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك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 ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك نفتراه وأعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا الظلم وزورا وقالوا أساثير الأولين اكتتبها فهي تلا عليه بكرة وَأَصِيلَ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي أَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَا ذَلِكَ وَاسْمُ لِيَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مَلَكٌ لَوْلَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُنَّ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 تَميعُونَ لَهَا تَغْمُضُونَ وَكَثيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانا طَيقا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ لا تَدْعُونَ يَوْمَهُ ثُبورا واحدا وَدَعَوْتُبورا كَثيرا قُلْ أَذَالِكَ قَيٌّ أَمِ الجِنَّةُ الْقَوْمُ الَّذِي وُعِرَ الْمُتَّقُونَ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 أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخل من دونك من أولياء ولكن, ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا وَقَدْ يَمْكَنُ لَكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَفًّا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِمْ مِنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فكنا أتصببون. وكان ربك بصيرا. وقالا لَا لَيْرَجُونَ لِقَالَ أَنَّ لُولَّا بُنْذَلَ عَلَىٰ النَّمَلَائِكَ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لقد استكبروا في أنفسهم وعتو كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرائهم مئذ للمجرمين لا بشرائهم مئذ للمجرمين ويقولون حجرة محررة وَقَدَّنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَرَّجَ اللَّهُ هَمَّهُمْ أَنَّ الْمَسُورَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ عَوْمَأٍ مُّقِيمٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقَ السَّمَاءُ بِالْعَمامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَظُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا صَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي يَعْنِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خدولا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 لنتبت به فأدك ورتدنا وترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جنّاك بالحق وأحسنت السيرة الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم لما أُلَائِكَ شرّ مكان ووَأَضَلْ نُسْبِيلَ ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا الهبابا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا رسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آيةهم وأعتدنا للظالمين عذاباً أليماً وعاداً وتمول وأصحاب الرسل وقروناً بين ذلك كثيراً وكلاً ضربنا له الأمثال وكلاً تبرنا تثبيراً ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نفورا وإذا رأوك إن يتخلونك إلا هزوا آذى الذي بعث الله رسولا إن كاد له ظلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّقَدَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَنَعَامٍ بَلْ هُمْ أضل سبيلا. أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلْقَوْمَ وَلَوْ شَآءَ لجعله ساكنا سَاكِنِينَ وَلَو شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَضَيْنَا ٱلْقَمَرَ دَلِيلًا يَسِيرًا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 لنحي به بلزة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم لينذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي برج البحرين هذا عزب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعل له نسبا وطيرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعون ولا يضرهم وكان الكافر على ربه غيرا وما ارسلناك الا مبشرا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 ثم استوى على العرف الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزاده النفورا ثمارك الذي جعل في سماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا ما أنفقوا لم يسرفوا ولم يغترون وكان بين ذلك قواما